إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه في بخلاف ما إذا كان مقرورا يعني ذكره بمعنى الإنجاب فإنه يصف صومه لعدم عمده المساله الواحد والأربعون اذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وان كان الارتماس واجبا عليه يجب الارتماس عليه مقدمه للواجب الاخر وهو انقاذ الغريق ولكن صومه باطل لفصول العام تعمد المفطر بلا انقاذ صح انه لم يكن محرما بل ارتكب واجبا لكنه بلا إشكال تعمد المفطر وما دام صدق عليه أنه تعمد المفطر فهينئذ يكون صومه باطلان المسألة الثانية والأربعون إذا كان جنوبا وتوقف غسله على الارتناس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا كان جنوبا ولا يمكنه الغسل التذيبي لا يمكنه إلا الغسل الارتماسي فتوقف غسله على الغسل وكان الصوم واجبا معينا فرمضان او النجر المعين فهنا أيهما المقدم قد من جانب الصوم وينتقل إلى او أو قد من جانب الغسل ويرتسل ولو بفل صومه يقولون لا إشكال هنا الارتماس ممنوع من شرعا والمنوع شرعا فالممنوع عقلا فيشمله فلم تجده ما يعتبر غير واجد للماء هذا الإنسان يعتبر غير واجد بالماء صح وواجد للماء عقلا حقد غير واجد الماء ؟ شرعا الممنوع شرعا فالممنوع عقلا فخينئذن نقول بالنسبة لهذا الشخص بما انه ممنوع شرعا في نهار الصوم المعين ان يرتميز لذلك يكون غير قادر على استعمال الماء شرعا كتنتقل وظيفته إلى التيمم ولا مزاحنة بينما, بينما ليس له بدل وبينما له البدل صوم المعلمين إلى بدل ولا حنا الغسل له بدل وهو التيمم كل ما تزاحن ما له بدل وما ليس له بدل يقدم ما ليس له بدل ويقدم نقصوم على الاتماس وحيني جنفتة وظيفته التيمم Ama, de dan is er geen een andere dan is فإذا كان الارتماس غير ممنوعا تشمله أدلة وجوب الغسل وبما أنه غير متمكن إلا من الارتماس فيجب عليه الارتماس قالت ما في الأمر يغطل صومه ويغطل صومه يستبدله بيوم إذا كان جنوب المتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم عاجبا معينا اذا كان مستحبا أو كان واجبا موسعا، قدم الغسل وجب عليه الغسل وبطل صومه السيد أبو القيان رحمه الله في تعليق يقول: يعني لا يجب اتمامه وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا، وجب عليه الغسل وبطل صومه بطل صومه يعني يعني مو واجب عليه الاتمام يعني ما مضى خب يحسب له بطل الصوماء، مو ما يحسب له. في الواجبة في المندوها للتصوى ترضى صامة أكثر النهار بعدين طرر الانهوز فهذا ما مضى يفسه له وإن كان بطل صومه الآن لكن ما مضى يفسه له فلا يجب عليه إثمان واضح فلا. مجيز, مجيز دورك المسألة الثالثة والأربعون إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا ملتفت إلى أنه صائم وملتفت إلى ان هذا غسل فارتناسي إذا كان ملتفت بالأمرين معا للصوم وللغسل بطل صومه بطل غسله أما أنه بطل صومه فلانه تعمد المفتل وأما أنه بطل غسله فلأن هذا الغسل منهي عن الغسل الارتماسي منهي عن في نهار شهر رمضان وأنه يقتضي الفساد لذلك يعني حسناً يقتضي الفساد قدما أن الغسل الارتماسي منهي عن في نهار شهر رمضان وأنه يقتضي الفساد إذا نهائه عسيباً باطل وإن كان ناسيا لصومه صح معه مولتد على أنه صائم يصح صومه يصح غسله أما أنه يصح صومه فلانه لم يتعاند المفطر ناسي. وأما أنه يصح غسله فلأن الغسل هنا ممنهي منهي عنه الغسل المنهي عنه هو الغسل المفطر ومفروض أن الغسل الآن غير مفطر لأنه ناسي للصوم بما أنه ناسي للصوم فغسله غير مفطر والمنهي عنه هو الغسل المفطر إذا هذا الغسل غير منهي عنه فيكون الغسل أين فحيح هل راضح؟ و اما اذا كان الصوم مستحبا او واجبا بطل صومه وصحبه سلوء حتى في فرض التذكور في فرض التذكور فضل عن حالة النسيان في فرض التذكور صوم واجب غير معين او صوم مستحب اغتسل فيه وهو متعمد صومه باطل لانه تعمد المفطر، لكن رسله صحيح لأن الارتماس يجوز مع دام الصوم غير معين مع دام الصوم مستحب يجوز الارتماس فمادام دام الارتماس يجوز اذا ليس من هيئه نعم دام ليس من هيئه نعم فلا يكون وصله باطلا السيد الإمام هنا في تعليقه يقول على الأحواء وصح وصله على الاحوال بناء على عدم كون نية المفطر مفسدا كما هو الحق أن نية المفطر بنظره سبق على الكلام أن نية المفطر بنظره غير مفطرة إذا نية المفطر بنظره غير مفطرة فهنا وأما بناء على المفسديات فلا وجه في غير صوم شهر رمضان ببطلان غصبه وما ذكره في المساله الاتيه غير وجيهه اذا التمس بقصد الارتسال فالصوم الواجب المعين بطل صومه ورسله اذا كان متعمدا وان كان ناسيا لصومه صحامعا وأما واما اذا كان الصوم مستحبا او واجبا وسعا بطل صومه وصح رسله أنا على عدم كون نيه المفطر مفسدان مفسدان نحن مو كلامك نيه المفطر نفس استعمال مفطر واستعمل المفطر علاج استعمل ارتمس وأما إذا كان الصوم مستحباً موسعاً أو موسعاً بطل صح صاحبوس يعني أنه ارتمس مو وليس المفطر بعد المفطر استعمله هذه خير تعليقاً ناحية ثانية أنه قال وأما بناء على المفسديات يعني بناء على المفطر المفطر فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله هو صحيح رمضان غربات غسله قالت له صحيح فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله وما ذكره في المسألة الآدية غير وجيه شنو ربك تعليقا لحيثنا ما لحفظنا قامتا كيف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 بالإضافة إلى أنه كأنه يفهم من عبارته أن صاحب العراء يحكم ببطلان الغسل في غير صوم شهر رمضان. صاحب العراء لا يحكم في الغسل صحيح وأما إذا كان الصوم مستحدا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله جنيعي <تصفيق> جنيعي هنا السيد رحمه الله يقول بأنه بالنسبة إلى الصوم الموسع هذا حتى نفهم سؤال التعليق بالنسبة إلى الصوم الموسع أو الصوم المستحب هل يبطل صومه بمجرد التكليف بالغاصل او يبطل صومه بقصد الغاسم او يبطل صومه عند الغاسم هذه المسألة تبتني على انه هنا اذا كان مأمورا بالصوم وفي نفس الوقت مأمورا بالارتماس فهنا يقع الامر بالضدن وهل يتصور التردد في المقام او لا يتصور التردد تحليل ذلك ان هذا الانسان مأمور بالصوم والامر بالصوم يعني الامر الضمني بالارتماس عفوا يعني الامر الضمني بترك الارتماس الامر بالصوم يعني الامر الضمني بترك الارتماس المامور بالصوم يعني مامور ضمنا شنو بترك الارتماس لا ترتمس صحنا لا في نفس الوقت هو مأمور بالارتماس لأن الارتماس محاقة من غوسك مجتمع اترك الارتماس لأنك صائم ارتمس لأنك مجنب وغسلك يتوقف على الإرتماس فهو مأمور بالضد في آن واحد اترك الارتماس لأنه صائم ارتمس لأنك مجنب وغسلك يتوقف على الارتماس هو مأمور بالارتماس أمراً مقدنياً للغسل ومأمور بترك الارتماس أمراً ضمنياً في ضمن الأمر للصام فالامران بالضدين متوجهان إليه هنا هل يتصور الترتب أو لا يتصور الترتب إذا قلنا بأن الترتب لا يتصور لأن التركب إنما يتصور الضدين اللذين لهما ضد ثالث أما الضدين اللذين لا ثالثة لهما لا يتصور الثالث ما بين إزالة النجاسة وبين الصلاة إذا تزاحن الوقت إما أن يزيل النجاسة وإما أن يصلي أكض الثالث فأوش أنه أن لا يزيل ولا يصلي يترك الأمرين معا هنا بنا أنه يوجد ضد ثالث في تصور الأمر بالترتب فيقال لا إن لم تزل النجاسة فصلي ازل النجاسة فإن لم تزل النجاسة فصلي يسمون الترتب ليش؟ لأنه أكد الثالث إمكانياً لا يصلي ولا لا النجاسه النجاسة ولا الله أما إذا ما أكد الثالث ترض إنسان مخير بين استعمال الخبل بين استدبارها هذا يوجد فيه بالتالي. إنسان بين الحركة والسكون مطبوض الثالث لا معنى لأن يقول له المولى تحرك فإن لم تتحرك فسكون وبذا لم يتحرك سكونه حاصر قهران فأمره بالسكون مع أنه ساكن قهران تحصيل حاصر وتحصيل حاصر محام هنا لا يتصور الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما تحرك فان لم تتحرك بعد ما يستجبني فاسكن إذا اذا لم تحرك فانا ساكن قهران اقول بان الترتب انما تصورت الضدين اللذين لهما ثالث وفي الضدين اللذين لا لهما لا يتصور الترتب في المقام بين الارتماس وترك الارتماس ضدان لا ثالث لهما اما هو مرتمس وما هو تارك الارتماس بعد ما يتصور بدن ثانيه ان ايدك المقام لا يتصور التركي لا معنى لان يقول له المولى ارتمس فانك مللل فان لم ترتمس فاترك الارتماس وفان لم يرتمس فهو تاركهم الارتماس قهران اذن امره بترك الارتماس تاخذ حاصل ان تعال ارتمس فان لم ترتمس فاترك الارتماس هنا لا يتصور التركي بما أنه لا يتصور الترتب في المقام لأن الضدين هنا ليس لهما ثالثون فحينئذ يبطل صومه بمجرد أن يؤمر بالوسط ما يحتاج بعد هو هذا الشخص صام صوما واجبا موسعا يعني غير معين صام صوما واجبا موسعا أجنا وتوقفت جنابته على شنو على أن يرتمي. بمجرد ان يؤمر بالارتماس صوم مباطل بعد ما يحتاج يقصد الالتماس وما يحتاج يستعمل الارتماس خارجين بمجرد الامر بالارتماس صوم مباطل ليش لان الامرين لا يجتمعان والترتب هنا لا يتصور لانهما ضدان لا تجد لهما فدنا ان الترتب لا يتصور والضدان لا يجتمعان حتما الامر بالصوم يسقط ويبقى الامر بالارتماس لأننا قلنا الارتماس هنا اها باعتبار أنه الصوم له بدل بما أن الصوم له بدل فالارتماس يقدم عليه إذن الأمر بالارتماس هو الذي يكون فعليا والأمر بالصوم يسقط إذن هذا الشخص يبطل صومه بمجرد أن يؤمر بالارتماس بعد ما يحتاج يقصد الارتماس وما يحتاج يستعمل الارتماس بمجرد أن يمر الارتماس المهضة طي قصد ان نقصد نقص استعمل الارتماس أم لا يستعمل صار <تصفيق> <تصفيق> هذا مبنى من المكان المبنى الآخر يقول لا أنه هنا ضدان لكن له ما تابدان لأن الصوم هو ترك الارتماس الصوم ترك الارتماس قرب تجارب ترك خاص من ترك المطلع الصوم ليس هو الترك المطلع ترك خاص ترك الارتماس تقربا إلى الله فعندنا صارتها الارتماس والترك المطلع والترك الخاص وهو ترك الارتماس متقربا إلى الله فإذا كان ذلك فأي مانع من أن يقول له المولى هكذا ارتمس لان الامر بالارتماس اهم من الامر بالصوم ارتمس فان لم ترتمس فاترك الارتماس قربت الى الله يتصور مسراته ولا يقال بانه تحصيل حاصل لان عدم الارتماس لا يعني الترك الخاص بل عدم الارتماس يعني الترك المطلق هو مو هو بالترك المطلق وما هو بالترك الخاص يعني لا يقوم الامر بالتحصيل حاصل يقال ارتمس الامر بالارتماس اهم فإن لم ترتمس فترك الارتماس صومًا يعني فترك الارتماس قربة إلى الله ماذا دار ترك الصوم اذا حين اذا افترض هذا الانسان نوعاً يترك الارتماس يعني أنا ما اريد الارتماس مع انه ممنور بالارتماس بمجرد ان ينوي ترك الارتماس يخاطب بالصوم فترك الارتماس قربة الى الله فاذا خاطب بالصوم يكون صومه صحيح فهذا الصوم الصحيح لا ينتقض الا اذا قصد الارتماس وقلنا بان نيه المفطر مفطر واما اذا قلنا بان نيه المفطر غير مفطر فلا يبطل هذا الصوم الا بالارتماس فعلا صار واضح كلامنا الله نعم الان نقول على الأحواب يقول بفل صومه بفل صومه متى؟ بفل صومه بمجرد أن يؤمر بالارتماس مم. هذا بناء على أن التركض غير متصور فأمّا إياّ قلنا على أن التركض متصور لا يبطل صومه بس بمجرد الامر يبطل صومه إذا أخذ الارتماس وقلنا بأمنية المخطر مخطر وقلنا بأمنية المخطر وأما إذا قلنا كما هو الحال في أن نية المفطر غير مفطرات فحينئذ لا يتحقق البطلان إلا بالارتماس الخارجي وإذن بالأمر على الأحوال هو بالقضاء وإن لم يرتمس من باب الإحياء وإن لم يرتمسه مطالب بالقضاء على الأحوال بناء على عدم كون نية المفطر مبسدا كما هو الحال، وإما بناء على المبسديات من نية المفطر مفطرات فلا وجه في غير صوم شهر رمضان للبطلان غسلهي ليش الغسل مباطئ؟ لأنه غير منهي عام في غير صوم شهر رمضان وما ذكره في المسألة الآتية غير وجهي هذا النقاش الثاني من السيد النقاش الثاني من السيد مرتبط على أنه هل أكو خصوصيا لرمضان؟ أو لا؟ الخصوصية بين المعين وغير المعين صاحب العلما كنه يقسم الصوم الى قسم معين وغير معين السيد ابا يقول لا رمضان وغير رمضان مو معين وغير معين حتى الصوم المعين الذي هو غير رمضان لا يلحق رمضان في هذا القواعد هذا الحكم وبطلان الوصل خاص برمضان وانما غير من انواع الصوم المعين فهو في حكم الغير معين وسيد النقاش في المساله هذه واضح المسألة الرابعة والأربعون إذا أضطل صومه بالأركناس الحمدية فإن لم يكن من شهر رمضان يقول هذه المسألة مبتنية على شيء وهو أنه هل اللي غاصل ذكرنا هل اللي يتحقق بالبقاء في الناس ترضو إنسان يسبح في, في عين تاروت، تارود لذلك فإذا كان هو قاعد يسبح في العين زين والتفت إلى أن عليه الغواصل هل يكفيه أن يحرك بدنه داخل الماء ويتحقق به الغوص، أو لا بد أن يخرج ثم يدخل الماء مرة اخرى بناء على أنه لا يكفي التحرك في الماء وأنه لا بد أن يخرج ثم يلقي نفسه في الماء مرة اخرى هذه المسألة قولنا غير ما لم يحل محل البحث في هذه المسألة في صورة أن الغسل يتحقق بالتحرك في المهدل عن البحث المسألة. إذا قلنا بهذا الرأي وهو أن الغسل يتحقق بالحركة داخل الماء تأتي هذه المسألة وتأتي هذه البعث وإلا فلا. فإذا قلنا بذلك، لما بل الغسل يتحقق يعني يتحرك داخل الماء هو مطلوبا أن هذا الابتسامات يتحقق الغسل. بالحرفة داخل الماء فحين يجب إنسان صائم أبطل صومه عن دين بأن في الماء بعد أن أبطل صومه عن دين وارتمس في الماء تذكر أن عليه غسلا. فالآن يريد حرك نفسه. حرك نفسه داخل الماء الآن غسل باطل لأنه صومه قطعا باطل لأنه أبطله بالارتماس عن دين وارتنس عن ذنب وخلص رمضان وما ينشا بس الان هل غسله هذا صحيح او ليس بصحيحين كلام في هذه المساله يقول فان لم يكن من شهر رمضان يعني الصوم مو صوم ولا من الواجب المعين غير رمضان يعني واجب موسع مواجب واجب معين له سفر أو مسافر حال المك لاما ذاه مجلس الماء يتحرك او حال الخروج الان التفت الى انه عليه الروض لا فن انا اطلع من الماء في اثناء ولو من الماء أوك. اما في حال المك او في حال خروج ما يفرق الحال أصله صحيح. ليش أصله صحيح؟ لأنه باعتبار أن الصام هو باطل. فحينئذ بعد أن بطل ارتماس الارتباس منهي عن أو ليس منهي عن؟ قال أنا الارتباس بعد اسم منهي عنه صام هو باطل لا. فالارتباس ليس منهي عنه. ثم بعد الارتباس إذا منهي عنه صام يكونه عقلاً، أصله يكونه عقل. يكون صحيح حيح. لأنه ليس منهي عنه. وإن كان من شهر رمضان يشكل صحة، اما إذا كان في رمضان يشكل صحته حتى بعد بطلان الصوم، هو أفضل صوم عمدة مرتين سبيل الله. رمضان إلى خصوصية أنه يحرم في رمضان استعمال المقتدرات حتى بعد بطلان حتى لو الإنسان أخطر متعمدا استعمال المقتدرات حرام. هتكون شهر رمضان له حرمة خاصة لا يجوز هتكو. فحتى لو ان الإنسان استعمل المفطر متعمداً استعمال المفطر بعد يكون الصوم محرم لأنه الذي يجب رمضان يكون المفكر في المكان الذي يجب ان يكون المفكر في المكان في العين وأضطر صومه متعمدًا مع ذلك الآن إذا أراد أن يغتسل داخل الماء غسله باطنًا لماذا لأن هذا الغسل منهير عنه لا بعنوان أنه مفطر بل بعنوان حرمه حتى شهر رمضان فيحرم حينئذ ويكون صومه أكبر غسله باطنًا منهير عنه صار راضح؟ يشكل صحة حال الماء في الماء لوجوب الامساك عن المفطرات فيه يعني في شهر رمضان حتى بعد البطلان حتى بعد البطلان أنت مأمور بالإمساق عن المفطرات بعنوان حرنق الهاد بل يشكل صحته حال الخروج هي بعد حال الخروج شلون أكو هناك مسألة يذكروها الفقهاء والوصوليون يذكروها عن الوصول في بعد اجتماع الأمر وأن الخروج من الأرض المحصولة شنو حكم إنسان دخل في أرض مرصوبة بعنق ثم تاب قال يلا خلقنا أطلع فإذا أراد أن يتبع حكم الخروج هذا؟ حكم الخروج من الدار المرصوبة ما هو هذا يتفق لحت الوصول إلى الوصول فهنا أقوال المتعددة أهمها قولان قول الأول قطعا هذا الخروج ليش مضحرمه؟ لانه مضطرر فما من شيء حرمه الله إلا وقال تحلقه لماذا <تصفيق> مضطرر وما يجب يطلع ما يخرج، وعلى الخروج مضطرا إليه لا وما دام مضطرا إلى ارتكابه فهو ليس بمحرمه فعلا لا إشتغل خل من جهة ثانية واجب عقلا لأنه من باب أخف المحرورين محذور البقاء غصب بلا إشكال ومحذور الخروج ايضا غصب كلاهما تصرف البقاء في الارض المغصوب تصرف محرم الخروج هم تصرف محرم كلاهما تصرف الا ان هذا التصرف اهون من ذلك لانه تصرفون بقصد التقلص وهذا تصرفون بقصد الفك والبقاء فالخروج من باب انه اهون الضررين واهون المحذورين واجب عقلنا يجب عليك أن تختار أهون المحرورين هذا الكلام الكلام في أنه هذا الخروج مضغوط أو ليس بمبغوض ليس بمحرم بل واجب عقلنا لكنه مضغوط أو ليس بمبغوض أغلبهم يقول أنهم مضغوط صحيح مو محرم كعلم بل واجب عقلا لأنه بما لأنه كان منهيا عنه سابقا قبل أن تدخل إلى الدار المنصوبة كنت منهيا لا تدخل ولا تخرج يعني لا تتصرف في الدار المنصوبة بأي شكل من شاء كنت منهيا عن هذا الخروج كذلك قبل دخولك كنت منهيا عنه فبما أنه منهي عنه سابقا النهيزات لأنك مضطر إلى فعله لكن المضغوظية بقية فالخروج الى اذن مبغوض الى كلامه واذا كانت الحرمه الفعليه غير موجوده للاضطراب هذا القول الأول قول فنقول على القول بان الخروج مبغوض فلو ان الانسان صلى وهو يخرج وقعت الصلاه في الفعل الغضبي في الفعل المبغوض إذا الإنسان صلى وهو يخرج فقد أوقع الصلاة في الصورة المضغوضة وما هو مضغوض لا يمكن التقرب يتقرب به إلي المولاد فتقع العبادة فاسدة فاسدة لعدم إن التقرب لأن ما هو مضغوض لا يمكن التقرب. يتقرب به. أما القول اللي يقول لا جائز وليس بمنغوض يقول بأن العبادة صحيحة نفس الكلام فقط. بعد ان اوقع نفسه في الماء ونقض صومان بقاؤه في الماء هتكم في صوم شهر رمضان بلا اشكال فلو اغتسل وهو باطل في الماء حينئذ ايضا يكون غسله باطلا في عنوان الحيض قال اني خلاص طب ما اريد ان اي اطلع من هذا الماء خوف طلوعك هذا صح بأنه ليس منهي عنه فعلًا للإضطرار يعيده بل هو واجب العقل من باب أخفى محدودًا لكنه مبغوض من نهي عنه سابقًا فهل أن مضطر إليه بل ليس منهي عنه فعلا لكنه بما أنه منهي عنه سابقًا فهو مبغوض وحين إذن الغسل في أثناء الخروج تقرب إلى الله بما هو مبغوض والتقرب إلى الله بما هو مبغوض لا يقع فيقع الغسل باطلًا نعم على القول بان الخروج جائز بلا مبغوضيه يكون الغصن صلى الله عليه بل يشكل صحته حال الخروج ايضا لمكان النهي السابق اول نهي عهده مبغوض تمام كالخروج من الدار والسل. إذا اذا دخل ومن هنا يشكل صحه الغسل فالصوم واجب المعين يعني يريد صح العروه المعين مثل رمضان هل اكل لحكينا شهر رمضان الصوم الواجب المعين مثله ومن هنا يشكر صحه الغسل الصوم الواجب المعين ايضا سواء كان الغسل حال الموت او كان حال الخروج هذا اللي منع السعيد بما في التعليق السابقه و السيده قليلا كذلك انه قياس الواجب المعين على صوم شهر رمضان, في رمضان. الأدلة دلت على حرمة هت في شهر رمضان فإذا أفطرت في شهر رمضان لا يجوز لك استعكال المفطرات حتى بعد إفطار عندي بعنوان حرمة الهت هذا الأمر الخاص بشهر رمضان وعنما غير شهر رمضان يستمعون الوالي المرسال يصح منك الغصح حال المقت وحال الخروج أيضا لا مهلا من ذلك صار واضح؟ ولهذا التعليقات سريعة من يقول ولا وجه فيه غير صوم شهر رمضان لبطلة أن يغسله نلاحظ هذا معنى أن الهد قرمته الخاصة لرمضان ولا تسري سرابع تعليقات كثيرة يعني يصح له الغسل حال المك في الماء أو حال الخروج. سيد علي هذا مبني على صحة الغسل حال المك أو الخروج من الماء في الماء. هل ذكرنا أصل المسألة؟ قال ماذا؟ المسألة؟ هذا كل مبني على أن الغسل يتم بالتحرك داخل ما ما يقال إن الغصب يتم إلا بالخروج ثم القيء أصل مسألة غبية أي تعليق يشير إلى هذا المعنى. وإن كان من شهر رمضان يشكر صحته حال الماكس سيقول يقول جاني رحمه الله يقول على الأحواء لكن الظاهر أن المنهي عنه هو البرجماس وهو الغمس. دون كون الرأس تحت الماء حتى يشمل حال الماء أو حال الفروج سيدو بيجاني يفرح فينا يقول حتى لو قلنا هذا التقريب فيه دقاء يقول حتى لو قلنا بأن الغسل الارتماسي تحقق بالحركة لا خروجها حتى لو قلنا بذلك إلا أن المفطر ليس الارتماس مطلقا سواء كان ارتماسا حدوثيا او كان ارتماسا بقائيا المفطر هو خصوص الارتماس الحدوثي بعدين فرق بين مقامين يقول حتى لو اخترنا هنا في باب الغسل ترد اخترنا في باب الغسل ان الغسل الارتماسي يتحقق بالحركه داخل الماء لكن في باب الصوم لا نقول بان المفطر هو الارتماس مطلقا سواء كان ارتماسا حدوثيا او ارتماسا بقائيا تحت الماء المفطر هو خصوص الارتماس الحدوثي فحينئذ بما ان المفطر هو خصوص الارتماس الحدوثي فالصرد انسان في شهر رمضان ابطل صومه عن بدء الارتماس بعدين بقاء تحت الماء ما يعد هتكا لشهر رمضان بعدين بقاء تحت الماء ما يعد هسك شهر رمضان لماذا لان الهاتف لشهر رمضان هو الارتماس الحدوثي لا مطلقه تمام نعم من باب الاحتياط فقط اني تركتها بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق بل لا إشكال في حال الخروج مطلقا ولا في حال المكت في غير رمضان لا إشكال في حال الخروج مطلقا يعني في رمضان أو في غير رمضان كأنه الشيخ يرى القول الثاني وهو أن الخروج جائز بلا مضغوضية وأن المضغوضية فرع النهي فعلي لا ما قناه فعلي بعد مضروب ان نهي السابق ما يوجب المضروبين الذي يوجب المضروبين نهي فعلي اقناه فعلي او ماكو ما اذا اقناه فعلي او ماكو اذا ما قناه فعلي ماكو ما نعم من. من هي عنه سابقا فوق من هي عن سابقا مضروب سابقا اما مضروب فلن يقول زوال النهي الفعلي يعني زوال مضغه وحينئذ لا يلعب بينهم بما هو محبوب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو في هو رمضان هو هو هو هو في هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ومن هنا يشكل صحه في الغسل في الصوم الواجب المعين الأقوى هو الصحة في غير رمضان أقوى الصحة إذا تاب واغتسل حال الخروج والحكم ببطلانه حال المر والخروج بلا توبة مبني على الاحترام يقول السيد لا يقول السيد رحمه الله بالنسبة لرمضان من لازم ما نقدر نقول بأن غسله باطل حال الخروج مطلقا لانه مهذب لا هل الخروج مع توبة أو بدون توبة ترى قال لا نسير باطلة وثار لا بشيء ببطلع بيجي الحاج برد عوله وقال مدام من الطالب اغتصنوا نحال الخروج هرب الخروج مع توبة تزول عنه المبعوث الخروج مع التوبة الخروج مع التوبة لا يصدق عليها الخن نو تائب بعد ولا يصدق ليه عنوان المبعوثي مع التوبة بحيث إذا يكون غصب وان كان ينكر رمضان وأما الخروج بلا ثوبة فهو ما زال مصداقاً لعنوان الهذ وما زال مصداقاً لعنوان المضغوشياء وحين إذن يكونوا لا لابد أن يفصل بين كل الخروج بعد ثوبة أو خروج بدون ثوبة الأقوى هو الصح إذا تاب وابتسل حال الخروج والحكم ببطلانه حال المقت وحال الخروج بلا ثوبة مبني على الاحتياط وأما في غير شهر رمضان فلا اشكال في صحته لعدم حرمة المكة والفرول فعلى بطان الصوم يعني هذا خاص برمضان دون أن يزيد المسألة الخامسة والأربعون لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغاص صح صومه هو ارتمس بالماء المغصوب صومه صحيح غسل صحيح إذا كان ناسي ليش أما صومه صحيح فلأنه لم يتعمد المفطر ناسي وعما غسله صحيح فلأن الحرمه غير متنجزه عليه بعد المسيان ناسي أن الماء مرسوب وناسي أن اليوم يوم صيام، فالنهي عن الارتماس بعنوان أنه مفطر ممتوجه عليه لأنه ناسي والنهي عن الارتماس بعنوان انه استعمال للماء المقصود غير متنجز عليه لانه ناسئ فالنهي مو متنجز عليه بكل النوعين بعنوان المفطرية وبعنوان الغصبي غير متنجز عليه وحين ينهمص ومو صحيح ابغى اقوله صحيح الهذا كان وإن كان عالما بهما بطلان عنه صوم باطل لانه تعمد مفطر عالم غسل باطل بعنوان هم من هي على لأنه مفطر هم من هي على انه عصبه وكذا إذا كان متذكرا للصوم ناسيا بالعصبة يعني صوم باطل غسل باطل ليه <تصفيق> متذكر للصوم قباطح صوم باطل لأنه تعمد المفطر غسلهم باطل. ليش؟ لأن النهي بعنوان المبطرية موجود. اعتبرنا متذكر للصوم. فالنهي بعنوان مبطرية موجود. لذلك يكون غسلها باطل. وإن كان النهي بعنوان الغصب غير موجود. لأنه ناس للغاصب. يكفي أحد النهيين وجود أحد النهيين كافية بطلان؟ لغسل. وإن كان عالما بالغاصب ناسي للصوم صح الصوم بدون. ناسي الصوم فوصمه صحيح. ما تعمل المغطّر. لكن الغسل باطل لأنه ملتفد إلى الغسل. فهذا غسل مهين عند عنوان. الله صبر. نقلت سيد سير الوجهان رحمه. صح سيد خيره. صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع. في أي صورة؟ في صورة المسيان فإن كانت أسياً للصوم وللغاصب صح صومه وغسله سيبوا صحة الغسل لا تخلو من إشكال بالنسبة هذه التعريفات تعريفة السيد تختلط لنا الحدقين وهو أنه العلماء قاسوا الوضوء بالماء المقصود. إذا ما تكون حتى فمن هذه الصالحين ننبه صل على هذا المعنى حتى من هذه الصالحين. باب الوضوء بالماء المقصود وباب العسر بالماء المقصود الحقوه العلماء بالصلاة بالدَّهْم المقصود. قال فقده مشهور القطعة على حد. ان حكم ما حكم الوضوء بالماء المقصود. وحكم الصلاة عقلا وحكم الغسل بالماء المرصوب هو حكم الصلاة في الأرض المرصوبة ما هو حكم الصلاة في الأرض المرصوبة بعد أصول يقولون بأنه إذا صلا في الأرض المرصوبة هذا الصلاة الحركة هذه حركة الصلاة في الأرض المرصوبة القيام والطعيم هذه الحركة بعضهم يقول هذه الحركات بعينها هي صلاة وهي –غصب هذه الحركة بعينها هي صلاة وهي رصفون فعنوان الصلاة وعنوان الغصب عنوانان لكن المعنون واحد نفس هذه الحركة هي صلاة وهي –غصب إذا قلنا بأن المعنون واحد واقعاً فلا محال يسحيل اجتماع الأمر ما يمكن أن يؤمر وأن ينهج لأن الأمر والنهي هنا يقول من بالأمر بال بالدين والأمر التكليف ما لا يفتح أنت مأمور بهذه الصلاة وأنت منهي عنها لأنها غصب اجتماع الأمر والنهي في معنوان واحد مستلزم في اجتماع الضدين في محل واحد وهو محال هذا غير هذا من يقول باستحالة الاجتماع يسموه امتناعي رجل فقيه امتناعي امتناعي يعني يقول باستحالة الاجتماع لأنه يرى أن المعنون واحد هذا خارج من لكن من يقول بالجواز هو أثرها يقولون بالجواز الاجتماع يقولون بي في مخولتين إذا أنت دارست فلسفة بداية الحكمة ومهاية الحكمة هنا أكو مقولتين شلون؟ هذا الفقه يبتنع على فلسفة أكو مقولتين إيهني. صح صح إذا تشوف في الخارج لا تشوف واحد على الصندق هذه الصلاة صلاة وهي رصب هي مأمور بها وينهي عنها كل فلا أكو شيئا أكو مقولة الواضع أكو مقولة الألم الغاصب مرتبط بمقولة الاين الصلاة مرتبط بمقولة الغاصب هيئة كون الشيء في المكان في أين مثل هيئة في الزمان هذا مقولة الاين هي نسبة الشيء الا المكان كون في هاي المكان يسمىوهماقولة العين وجودة هاه الم�ة يسمىوهماقولة الاين الغاصب هي الا العين الغصب عنوانه نسبة الشيء إلى المكان. نسبة هذا الشخص اللي قاعد يصلي. نسبته إلى المكان يحقق مقولة الأن. وحقق عنوان الغصب. فهذا هو المهم. بينما الصلاة مو من مقولة الأن الصلاة. الصلاة مقولة الوضع. نسبة الشيء إلى نفسه باعتبار إن سما الوضع. يعني الان مثلاً إذا الإنسان قاعد أو افترض الإنسان ساجد هذا الإنسان الساجد إلى نسبة أجزاء بعض اجزائه لها نسبة لبعض أجزائه الأخرى طب صدره منحني رجلاه على الأرض فلبعض أجزائه نسبة إلى بعض الأجزاء الأخرى ولبعض أجزائه نسبة إلى الخارج، فأجزاء بدني لها نسبتان نسبه الى بعض الاجزاء ونسبه الى الخارج هاتان النسبتان تحققان مقوله الواضح هو مامور بالسجود يعني بمقوله الواضح وهو منهي عن الكون في الدار المنصوبة. فهنا مقولتان. مقوله السجود لديه من مقوله الواضح هذا المأمور به ومقوله الكون في الدار المصطوبه اداه المنهي عنه لانه مقوله الايه فعدنا مقوله ثانيه واحنا درسنا في الفلسفه ان المقولات العشر